وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن و الثلوا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 وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى قَالَ لَهُمْ أُولَاءَ عَلَى أَثَرِهِ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبَّ لِتَظْهَرْ هُلَ فِئْنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا فطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هم من الاوذى القوم فقذفناها فقذفناها فكفالك القسامري